Bismilla اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ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 إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدن ولحم القنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقه والمنخلطة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكلت سبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على نصب وأن تستقصموا بالأذلاذ ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضر في مخنطة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل له قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم والكروا اسم الله عليه واتقوا الله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 نأجرهم إذا آتيتمهن نأجرهن محصنين غير مساكحين ولا متتني أقدان وما يكفر إيمانه فقد حبط عمله وهو في الآخر من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامتحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا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 فَتَيَمَّو طَعِيداً طِيباً فَامْتَحُو بِرُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلَكِي يُرِيدُ لِي طَهِيرَكُمْ وَلَكِي يُرِيدُ لِي طَهِيرَكُمْ وَاتَّقُونِ أَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقُهُ اللَّهِ وَاتَّقُونِ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ تَمِيعَنَا وَأَطْعَنَا وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءً بِالْقِسْطِ ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعذلوا اعدلوه وأقره للتقوى واستقوا الله إن الله قدير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَافُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْرٌ أَنْ يَبْتُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وعلى الله فليتركني المؤمنون ولقد أخذ الله ميساق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل فبما نقض من ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحلفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به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 ما كنتم تخفون من الكتاب ويعرفوه عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من يتبع لغوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه.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 قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشء من من خلق يغفر لما يشاء ويعذب ما يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسلنا يبين لكم على فتره من الرسل أن تقولوا ما جاءنا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء هُوَ نَذِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُنذِرٌ قَوْمَهُ يَا قَوْمِ كُنْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِئَاءَ وَجَعَلَنكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ وأَعَدَّنَ كُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ يَا أُمِلُ قُل الْأَوَّضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَنْبَارِكُمْ فَتَوْقَلِبُوا خَاطِئِينَ قَالُوا يَا مُتَّ إِنَّ فِيهَا قَمْرَ جَبَالِنَ وَإِنَّا لن ندخلها حتى يخرجوا منها واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فاننا داخلون قال وجلان من الذين يقاتلون أن عمل الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلو إن كنت مؤمنين قالوا يا موسى إننا لن ندخلها أبدا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 قال يا ويلة أعجدت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوء تأتي فأصبح من النازمين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 ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخالبين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله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 يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أُوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فحررو ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أي يطهر قلوبهم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 وَإِنْ حَكَمْتَ فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْتِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُنَكَ وَعِنْدَهُ مُتَوَرَّطُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ تُمْ مَا يَتَوَلَّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إنا أنزلت التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والضاليون والأحدب بما تحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهدا فلا تخشون الناس وخشون فلا تخشون الناس وخشون ولا تشتتوا بأيات ثمن قليلة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 وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الثوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُلَّا إِكَهُ الْفَاتِقُونَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِي الْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيَّمًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْ زَلَّ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّينَ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاعَتَوْ وَمِنْهَا جَاءَ ولَجَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّتَهُ وَاحِدَةً وَلَكِن يَذْلُوْكُمْ فِيمَا آتَكُمْ فَاسْتَبْقِ الْخَيْرَاتِ إلَى اللَّهِ لَأُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْتِيْفُونَ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 يا Ya الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى وأولياء بعضهم أولياء بعض 2. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فَتَوَلَّى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَتَارَعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاءٌ آخِرَةٌ فَعِنْدَ اللَّهِ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم ناجمين يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقدموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاترين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فستؤتى الله فستؤتى الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين عزا على الكافرين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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين استخذوا دينكم هدؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واستقوا الله إن كنتم مؤمنين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 نزل من قبل وأن أكثركم فاتقون قل هل أنفئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ملأنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والقنادى رعبدا فاضو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 قل لس أيدهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطان فق كيف يشاء ولا يزيدن كثير منهم ما أُنزل إليك من ربك ضيعان وكفراء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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدقلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا الثورات والإنجيل وما أنزل إليهم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 وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهزي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزغنك فكرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيا و كفرا فلا تحس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون وال فَأَوَارَى مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَوْفَيْنَا مِيثَاقَ قَبْلِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَ مُرْسَلٌ بما لا تهوى أن كتهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بطير بما يعملون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 أفلا يتوبون إلى الله ويتغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقه كانا يأكلا للصعال انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظُرْ أَنَّ يُخَفَّفُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَظُلُّوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ظَلَّوْا مِنْ قَبْلِهِ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ظَلَّوْا تواء السبيل لعنة الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعسر مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن كرئ فعلوا لبسم كانوا يفعلون فرى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لذكت ما قدمت لهم أنفسهم أن تخطى الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنت 119. ويزل إليهم استخدوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاتقون 110. لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلَسَجِدَنَّ اقْرَبًا مِّنْهُ وَدَّتَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فِتْيَةً وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 من الحق ونطمع أن يدفلنا ربنا مع القوم الصالحين فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحفرين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحذموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَكُلُوا مِمَّ رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَانًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَن تُنْبِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّتُمُ الْأَيْمَانَ فكثَّارَتُهُ إطعامُ عشرةِ مساكينٍ مِنْ أوسطِ ما تضيعون أهليكم أو كثوَتُهم أو تحريرُ رقبه فما لَمْ يَجِدْ فطعامُ ثلاثةِ أيام ذلك كثَّارَةُ أيْمَانٍ إذا حلفت واحْصَهُ أيْمَانَكُم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميتر والأنصاب والأزلام رجتم من عمل الشيطان فاجتنبوه, فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويطدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلِمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَاعُوهُ إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَاعُوهُ إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ مَتَّقُوا وَآمَنُوا اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يقافه بالغيظ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم شرٌ وما قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من يحكم به ذو عدل هذا ينبالغ الكعبة أو كفارة, أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره حتى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذنفقان أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البدر ما دمتم حرما واستقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله جديد العقاب وأن الله رسول رحيم ما على الرسول إلا البلاغ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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسحكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم عسى الله عنها والله غفور حليم وَذَٰلِكَ أَنَّهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ تُمْ مَأْصَبُهُ بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَتِهِ وَلَا سَائِبَتِهِ وَلَا وَصِيلَتِهِ وَلَا حَامِيٌّ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَبَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واستهزؤوا لا يعقلون قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه كان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 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية نام ذا وعدا منكم أو آخرا من غيركم أو آخرا من غيركم إن أنتم ضالون في الأرض فأصابكم صيبة للموت تحبثونه من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 وَإِن نُّورَ يَرَى عَلَّ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِثْمًا فَأَظْهَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامًا هُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيَقْتُلَانِ فَيَقْتُلَانِ بِاللَّهِ لَنَّ جِهَادَتَنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا إِنَّ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يقافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واستقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاتقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم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 وَإِنْ عَلِمْتَ كَنِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَقْلُقُ مِنْ ضَيْقِكَ هَيَّأْتُ لَكَ الْخَيْرَ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَجْمَحَ وَالْأَعْرَطَ بِإِذْنِي وَإِنْ تُخْرِجِ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَنَّسْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَن كُلِّ الْهِتِّهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَى إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَن آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ ظَنَّ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى بَنِي مَرْيَمَ أَلَيْسَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَاءً مِنَ السَّمَاءِ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 من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآعة منك وارزقنا وأنت خير الراجقين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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِتَبَنَ مَظْرِمَ أَن تَقُلْتَ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْنَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ أَقُولُهُ فَقَد عَلِمْتَهُ فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرت لي به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم لَمَّا تُوُفّيْتَنِ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَصْفِذْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ